بئس مرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرهد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك إنها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أقنت عنهم آلهتهم فما أقنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا لما لما جاء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 مجموع لهم الناس ذلك يوم مجمع لهم الناس ذلك يوم مجمع لهم الناس وذلك يوم مشمود وما نؤخره إلا لأجل محدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيو وسعيد فأما الذين شقوثك ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير لهم فيها زفير وشهيط خالدين فيها ما دامت السماء شاء ربك إن ربك فحال لما يريد وان الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنه خالدين فيها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 اَمْ غَيْرَ مَجْنُونٍ فَلَا تَكُفِ لَيْتَ مِنَ مَا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آباؤُهُمْ قَبْلُ وَإِنَّ 119. وما لم وفوهم نصيبهم غير من